كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاء شديد العقاب ما قطعت من لينه او تركتموها قائله على اصولها او تركتموها قائله على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افى الله على رسوله من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 ولذي القربى واليتامى والمساكين وبه السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما, وما نهاكم عنه فانتهوا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 اُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك, فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا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 هُمْ وَل إاقوتُِ لَا يصُرُونهُم وَل إِ صَروهمْ لَوَلنَّ الأدَبََةُم مَ ل لا يصَرون لأَتُمْ أَشَدّ رَحْبَتَ فِي صُدُولِهِم مِنَ اللَّ لأَتُمْ أَشَدّ رَحْبةَ فِي صُدُولِهِم مِنَ اللَّ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 بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قريبا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 وَأَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لن رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو انزلنا هذا القران على جبل لن رايته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وَ نَظْربهَال الناسَّاسِلَ عَم ييتَفَكررون هو اللههُ الذين إلَ إلاهُ عاالمٌ غَيْب والالشهاد هو, هو الرحمَ الرحيم الله الذي لا اله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما هو الله الخالق البارئ المصور لهل 129-يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم